الحمد en رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ook نعبد beetje نستعين beetje الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة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 بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معذرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه we EN hij doet er mee, maar als hij het